وفي جواز الاستصباح به رواية إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس أشبه شحم الميتة والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال أبو الخطاب ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها يعني شحم الشحم والدهن المتنجس فيه روايتان في جواز الاستصباح به رواية يجوز هذا قياسا على انه ينتفع به بدون ضرر وليس نجس العين ورواية اخرى قياسا على شحم الميتة انه لا يجوز الاستصباح به وينبني على هذا أن يقال في بيعه روايتان كذلك على أنه قيل يجوز بيعه وقيل لا يجوز بيعه نعم. قال القاضي ولا تطهر بالغسل لأنه لا, لا يتأتى فيها العصر, لأنه لا يتأتى فيها العصر. ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم يترك حتى تطفو فتأخذ والعصر إنما يعتبر فيما يتاتى العصر فيه بدليل الخشب والأحجار اختاره أبو الخطاب فأما غير الادهان كالخل واللبن فلا يطهر وجها واحدا وهل يطهر الدهن المتنجس اولا الدهن النجس هذا لا يطهر بحال لأن النجاسة في كل صغيرة وكبيرة منه في كل ذرة منه في نجاسة هو نجس لأنه, لأنه نجس العين أما المتنجس فهل يمكن تطهيره قال بعضهم لا يمكن تطهيره لأنه لا يمكن عصره والمتنجس يغسل ويعصر فتزول النجاسة قالوا لا الدهن يختلف عن غيره من المائعات يمكن تطهيره كيف تطهرنا الدهن قالوا يكون في إنا مثلا أو في بركة صغيرة ثم يصب عليه ماء كثير الماء الكثير هذا يطهره ثم إن الدهن إذا ترك بعد صب الماء طفى فوق الماء فيؤخذ الدهن وقد تطهر قال الأولون كيف تعصرونه قالوا ليس كل شيء يعصر العصر مثل الثوب ونحوه فإذا تنجست خشبة أو أرض أو تراب وأردتم تطهيرها هل تعصرونها لا تصبون عليها الماء صبا فقط ويكفي هذا فكذلك الدهن هذا نصب عليه الماء بكثرة ثم إنه يطفو وقد تطهر حسنا هل هذا يتعدى إلى غيره من الخل واللبن وغيره من المائعات لا لأن اللبن والخل وغيرها من المائعات لا تطفو فوق الماء مهما جاءها من الماء فيتخالطه والنجاسة فيها نجاستها فيها وهي مخالطة للماء بخلاف الدهن فالدهن يطفو فوق الماء ثم يؤخذ ويوضع في مكان آخر ويستفاد منه فصل ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث متفق عليهما ولا يجوز بيع الكلب وان كان معلم شخص مثلا عنده كلب حراسه ماشيه زراعه مثلا كلب للصيد يصيد فترك الصيد او ترك المزرعه او ترك الغنم فهل يجوز له أن يبيع هذا الكلب لا طيب هذا الكلب ينتفع به وأنتم قلتم إنما ينتفع به نفعا مباحا يجوز بيعه ألا يجوز بيع الكلب نقول لا لا نتعدى النصوص اذا إذا وجد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزه نقيس و نجتهد في غير النص اما النص فلا نتجاوزه لان اذا قلنا نعم يجوز بيعه لانه ينتفع به نفعا مباحا نكون تصادمنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرم علينا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نص ان ثمن الكلب خبيث فنقول يباح بيعه لا نقف عند النص وهكذا المسلم إذا سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل أو تحريم يقف ولا مجال لاستعمال العقل والقياس في هذا ما دام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فننتهي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فالكلب وإن كان معلم وإن كان يباح الانتفاع به فلا يجوز بيعه وإنما تجوز هبته يقول مثلا أنا انتهيت من الغنم وهذا كلب معلم لحراسة الغنم خذه يعطيه زيت أو عمر يهبه لا بأس أما أن يبيعه فيحرم ذلك نعم. ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه ولا غرم على قاتله لو أن شخصا قتل كلب الغنم أو كلب الصيد أو كلب الزراعة ياثم بهذا ولا يجوز له لكن هل لصاحب الكلب أن يطالبه بالقيمة لا لكنه لا يجوز له قتله وهو مباح الاستعمال والقنية. نعم. ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرف لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية او صيد او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط متفق عليه ولا يباح اقتناء كلب الا لهذه الامور الثلاثة رجل يشتغل بالصيد فيقتني كلب للصيد ويضعه عنده ويطعمه ويسقيه رجل عنده مزرعة ويخشى من البهائم تنتهك مزرعته وتأكلها فيتخذ كلبا يدور على المزرعة يحرسها من الغنم من الإبل من البقر لا بأس بهذا الشخص عنده غنم تسرح بالبرية ويخاف عليها من الذيب فيتخذ كلبا لحراستها وحمايتها من السبا فلا بأس بهذا وما عدا هذه الثلاثة من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قراط والقراط مثل الجبل العظيم متى يحصل المرء على قراط من الأجر فإذا حصل عليه نقص بسبب اقتنائه الكلب فمهم من هذا أنه لا يجوز اتخاذ الكلب في البيوت في البلد ولا لحراسة البيوت لأنه لم يرد وإنما الوارد في حراسة الزرع وحراسة الغنم وكلب الصيد هذه الثلاثة مباحة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فلا يجوز فيحرم على المسلم أن يتخذ كلبا في بيته ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك لأنه قصد به ما يباح فيأخذ حكمه كالجحش الصغير ولأنه لو لم يتيقن لو لم يقتن غير المعلم لم يمكن تعليمه وتعذر اقتناء المعلم وفيه وجه آخر أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة ويجوز تربيه الجرو الصغير الجرو الصغير ولد الكلب هل يجوز تربيته قيل لا يجوز لماذا لانه ليس كلب صيد ولا حرث ولا غنم فلا يجوز قيل يجوز لان هذا يؤول الى كذا والذين قالوا يجوز اقرب والله اعلم لانه ما يمكن تعليمه الا باقتناعه قبل من حين تمسكه من البريه مثلا يكون معلم على طول يحتاج الى تعليم اسبوع شهر تتفاوت الكلاب في قبول التعليم بسرعه او ببطء مثلا فكذلك الجرو الصغير ولد الكلب اذا ربيته من أجل أن يتعلم كما تربي ولد الجحش ولد الـ الـ الحمير الجحش الصغير مثلا الجحش الصغير لا ينتفع به لا بحمل ولا غيره فالقياس على أنه لا يجوز تربيته لكن جازت تربيته باعتبار المآل ولم يرد نهي عن اقتنائه فالجرو الذي هو ولد الكلب وخاصة إذا كان الكلب من الكلاب التي سريعه التعلم والأخذ فيربى باعتبار ما سيكون نعم. فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به جاز للحديث وفيه وجه آخر أنه لا يجوز له اقتناؤه لغير حاجة أشبه من اقتناه للماشية ولا ماشية له فإن اقتنى كلب الصيد وهو لا يصيد أو اقتنى كلب ماشية وليس عنده غنم هل ينقص أجره أو لا قيل ينقص أجره لأنه لا يستفيد من اقتنائه وقيل لا ينقص أجره لأنه ممكن أن يمنحه لغيره أن يعطيه لغيره فيستفيد منه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل ما حكم طواف الوداع بعد صلاة العصر اولا الطواف يجوز في كل وقت فلا نهي عن الطواف في أي وقت من الأوقات لقوله صلى الله عليه وسلم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 أو إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فحسن لكن إذا رغبت أن تصلي مثلا تخشى أن تنساها أو تنشغل عنها فلا بأس عليك ثم إن طواف الوداع بالنسبة للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يجب؟ يرى بعضهم أنه يجب لأن العمرة هي الحج الأصغر والحج يجب فيه طواف الوداع ويرى بعضهم ان طواف الوداع لا يجب في الحج في العمره وانما يجب في الحج لان الحاج يخرج الى منى وعرفات ومزدلفه ومنى وقد يسافر قبل ان يمر على مكه فله عن السفر الا بعد طواف الوداع وأما المعتمر قالوا فهو في مكة لا يخرج عنها فلا يلزمه طواف الوداع فالمسألة فيها قولان للعلماء والأحسن للإنسان والأفضل أن يطوف طواف الوداع لأنه عبادة وقربة وطاعه لله جل وعلا يقول السائل أحد أصدقائي عمل لي معروف فقلت له بارك الله فيك لقد فرجت عني فهل في هذه العبارة شيء هذه كلمة لا بأس بها هذه كلمة حسنة يقول إن لما قلت لصاحبي قال هذه شرك لما قلت فرجت عني لا هذه ليست مشرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة فتفريج الكربات يعني أنت تساعد أخاك المسلم فيما تستطيعه فتفرج عنه تخفف عنه تساعده هذه من مساعدة أخيك المسلم يقول السائل إذا دخلت المسجد وأريد أن أقرأ القرآن ولم أعرف ما وقفت عليه في القراءة السابقة هل يجوز لي أن أفتح المصحف وأقرأ من بداية اي أي سورة؟ يجوز لك ان تقرا من كتاب الله ما شئت في أي وقت شئت ما لم تكن جنبا تقرأ متى شئت ما يلزم أن تقرأ من موقفك الذي وقفت عليه مثلا أنت لك موقف تقرأه مثلا في بيتك وضعت عليه علامة جئت إلى المسجد مثلا نسيت ماذا وقفت عليه تقرأ من أي سورة فإذا ذهبت إلى بيتك وعرفت الموقف الذي وقفت فيه تقرأ منه وتستمر وهكذا ولا يلزم المسلم دائما عند القراءة أن يكون مستمر بالترتيب اقرأ ما شئت جلست مثلا بعد الراتبه ما تدري يتسع لك الوقت للقراءة أو ما يتسع قرأت شيئا من حفظك كان المصحف بعيدا عنك مثلا فقرأت شيئا من حفظك ما تسر لا تحرم نفسك حتى ولو أن تقرأ كلمة واحدة من كتاب الله فأنت على خير لأن بعض الإخوة مثلا يتكاسل يقول ما بقي وقت لمدين أخذ المصحف ما بقي وقت يتسع للقراءة ثلاث دقائق خمس دقائق لا يا أخي لو نصف دقيقة اقرأ يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف احسب كم في كلمة الحمد لله رب العالمين كم فيها من حسنة كم فيها من حرف اقرأ ما تيسر ولو أن تقرأ نصف الفاتحة حتى يقيم الصلاة فإذا أقيمت الصلاة فقم ولا تحرم نفسك ولا تقول ما يمدين اقرا كذلك بعض الأخوة مثلا يدخل قبل الإقامة ثم يقف ويبدأ يتلفت لما يا أخي كبر وادخل في الصلاة قد يمكنك أن تكمل تهيئه المسجد الركعتين قد لا يمكنك أن تكملها فتخرج منها فتكتب لك بإذن الله ثم إن وقوفه إذا كان قريب من المؤذن مثلا والتفاته قد يحرج المؤذن كأنه يقول للمؤذن قبل الصلاة يا أخي وهكذا فالمسلم إذا دخل المسجد يحسن أن يبادر بالراتبه أو السنة أو تحيه المسجد حسب الحال والوقت مثلا فإن أمكنه أن يتمها قبل الإقامة فحسن وإن أقيمت الصلاة وهو في آخرها يحسن أن يتمها خفيفة ولا يقطعها وإن أقيمت الصلاة بعد تكبيرته الإحرام مباشرة فينصرف منها ولعلها تكتب له لا يحرم نفسه يقول السائل زوجة ابن ولدي وزوجة ابن بنتي هل هما من محارمي زوجة ابن ابنك أو ابن بنتك أو ابن بنت بنت بنتك كلها من محارمك أنت محرم لها لأنها من حلائل أبنائكم كما قال الله جل وعلا وحلائل أبنائكم حلائل الأبناء وحلائل أولاد بنين البنات كلهم من محارمك فأنت محرم لهن يقول السائل إذا دعاني شخص لوليمة وأنا أعرف أنه يتعامل بالربا فهل آكل من الوليمة إذا دعاك وانت تعرف ان في ماله حرام وفيه حلال كما قلت مثلا يتعامل بالربا لأن التعامل بالربا حرام فيجوز لك أن تأكل من طعامه وإن لم تأكل ابتعادا عن الشبهة فحسن لكن من حيث الجواز يجوز لك فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود عليه الصلاة والسلام وهم يأكلون الربا ويأكلون السحت ويتعاملون بالحرام فإذا أكلت من طعامه فهو حلال لك وإذا تنزهت عنه من باب الورع والابتعاد عن الشبهه وخشيه ان تلقي في جسمك في بطنك شيء محرم فلا باس عليك في هذا يقول السائل هل يجوز تربية الحمام الخارجية التي تجلب من خارج البلاد يجوز تربية الحمام لكن لا يجوز لك أن تربي حماما بقصد أن يجلب لك حمام الغير لأن هذا تأدي على ما ليس لك ولا يجوز لك أن تأخذ ما ليس لك وإنما تربي الحمام يتوالد عندك مثلا في غير مكة لأن حمام الحرم لا يجوز تملكه و... ولا يجوز التعرض له ولا أكله ولا آ... تنفيره كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده لكن في غير مكة اذا ربيت الحمام يتوالد عندك فلا بأس لكن لا تربيه بنية انه يجلب لك حمام الغير تقول السائلة هل صلاة المرأة في الفندق تجزئ عن صلاتها في المسجد الحرام وهل لها نفس الأجر لها نفس الأجر إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبوتهن خير لهم يعني صلاة المرأة في بيتها في مكة أو في المدينة أو في غيرها خير لها وأفضل لكن إذا رغبت الذهاب إلى المسجد فلا ينبغي لوليها أن يمنعها إذا كان لا يترتب على ذهابها منكر أما إذا كان يترتب على ذهابها منكر كأن تذهب متجملة أو متعطره أو لابسة ثياب زينة أو ثياب تشف عن العورة أو تبين تقاطيع الجسم أو يحصل بها فتنة للآخرين فيجب عليه أن يمنعها ولا يجوز لها أن تخرج لكن إذا لم يكن شيء من هذا فلا يجوز للرجل أن يمنع المرأة عن الذهاب إلى المسجد وإذا قتنعت وصلت في بيتها فصلاتها في بيتها خير لها كما قال عليه الصلاة والسلام وتقول عائشة رضي الله عنها لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لامنعهن المسجد تقول هذا في عهد الصحابه رضي الله عنهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لو راى النبي ما صنع النساء لمنعهن المسجد فالمرأة كلما ابتعدت عن الرجال وصلت في بيتها فهو خير لها يقول السائل إذا كان الإنسان يملك غنما في زاوية من البيت واتخذ كلبا في البيت لحراسة الغنم فهل يجوز لا يجوز له أن يتخذه لحراسة الغنم وهي في البيت لأنها محروسة لكن إذا كانت تأوي إلى البيت وتخرج للبريه ترعى فإذا خرجت خرج معها الكلب فهذا هو المرخص فيه أنها تخرج ترعى ويخرج معها الكلب لحراستها فاذا اوت الى البيت اوى معها يقول انا قدمت مكه بعمره واريد ان اخرج للاتيان بعمره اخرى لوالدتي واقول ما دمت قدمت مكه بعمره فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافرت إلى مكان قريب أو بعيد وأردت العودة إلى مكة فأد إليها بعمرة فنقول لمن كان داخل مكة لا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى ومن كان خارج مكة يريد القدوم إلى مكة فيحسن أن تدخلها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا نبينا محمد